لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أذكار المساء أستغفر الله وأتوب إليه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 <ترجمة <writers> <ترجمة> <تصفح> استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه يقولها 100 مره في